سأُنَبِّئُك بِتَأوِينِ مَا لَمْ تَسْتَطِيعْ عَلَيْهِ صَبَرًا أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَت لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْأَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا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 ورحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى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 قُلْ يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَأْوَاكُمَا هَٰذَا فَاسْتَفْتِئُوا ۚ إِنَّنَا مَعَكُمْ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاءن الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا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 وَذِكْرُ في الكتاب فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَبَدَّثَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّكَنَهَا بَشَرًا سَوِيًّا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 فَكُنِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُونِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِنُهُ قَانُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شِيئًا فَرِيًّا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بواندتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا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 وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريس الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وَذَكَرَ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ الصِّدِّيقَ النَّبِيَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يا أبتى إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك شرطا سوية يا أبتى لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا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 وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً فَلَمَّا عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ نِسَانَ صِدْقٍ عَنِيًّا وَذَكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا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 لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم نزقهم فيها بكرة وعشيا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 رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُوا لَهُ سَمِيعًا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتْتُونَ سَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا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 ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفرون الذين آمنوا وأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ما ردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا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 ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلوا لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الودا وكم أهلكنا قبلهم من قرن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 الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس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 هلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عشاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظنمي ولي فيها مآرب أخرى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 لنوريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسرني أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي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 iz aw ila ummi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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها صبلا وأزل من السماء ما فأخرجنا به أزواج من نبات شتى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 فَنَنأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سوا قَالَ مَوْعِدُكُم يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ الناس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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المسلا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا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 ولا يفلح الساحر حيث هو اتى السَّحَرَةُ السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى ق آممَتُمْ لَ قبلَلَ أن آذَنَلَكمْ إِهُكَبكُم الذي عَمَكُ السحرَ فَلَ أُقَطِعََّ أيأَيدَكُمْ وَرجونَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلا أُصَّبًاَّكُمْ. ولا أصلب في جذوع النخن ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما تقص إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبَقَى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 قالهم اولائي على اسري وعجلت إليك رب لترضى قال فاننا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم المسامرين فرجع موسى إلى قومه غضباناً أسفاً قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً فطال عليكم العهد أم أردتم أي حين عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مواعدي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 قال يا بني أم لا تأخذ بليحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامر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 وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا اللَّهُ إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زوقاً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 يومئذ يتبعون الداعي لاعوج له وخشعت الأشوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 هضما. وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أَوْ يحدث لهم ذكراً فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدون آدم فسجدوا إلا إبنيس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى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 ولو أن أهلنا هم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول لولا أرسلت إلينا رسول فنتبع آياتك من قبل أن ذل ونخس قل كلهم متربش فتربش فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهتدى. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ